وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجِبُوا قَوْلَهُمْ أَهَذَا كُنَّا تُرَابًا نَّلَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ إِذْ غَلَّغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأَغْلَالُ فَأَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ